إلهنا إلهنا, الهنا. الهنا. إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خب عبد أم ملك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك إلهنا ما أعدلك ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك يا مخطئا ما أعقلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك يا إلهنا ما كل لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك قد لبيت لك لا شريك لك لبيك الحمد لك I you.